بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة وهو الفكيم القدير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 أولئك لهم عذاب من رجز نليم ويرى الذين أوت العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهديه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 إِنْ نَشَأْ نُخْسِفْ بِهِمْ لِلْأَرْضِ أَوْ نسقط عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد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 سعيير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب الراسيات يعملون شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دند الا د ثُمَّ أُذِنَ لَهُمْ أَن يَأْكُلُوا مِن سَكُمْ فَلَمَّا خَرّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّمُونَ الْغَيْبَ أَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ مُؤَنَّى من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم, وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 قالوا ربنا داعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبنيس ظنه ف تبعوه إلا فريقاً، فتبعوه إلا فريطاً من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم، إلا لنعلم من يؤمن بلا خيرة هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ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 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لما نذل له حتى إلى فزع عن قلوبهم قالوا قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير هُوَ من السماوات لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ ولا نسأل أَوْيَاكُمْ لَعَلَى قُل قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين أنحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم عاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترَى إِلَّا الظَّالِمُونَ مُوقِرُونَ إِذَ رَبْبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمُ إلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ أَصْطَفُونَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُمْ نَامُونِ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم, صددناكم عن الهدى بعد إذ بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تامروننا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 من نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن بلا أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أموال وأولاد وما نحن بمعذبين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 من الصالحاء فأولئك فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوه وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك, أولئك في العذاب محضرون قل إني ربّي بسّط الرزق لي يشاء من عباده ويقدر له وما أفقط من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة ثم نقول للملائكة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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ذوق عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أي يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا آيفكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إن هذا إلا سحر مبين وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغَهُمْ مِنْ إِعْشَارِنَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ نكير ما أعظكم بواحدا أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنات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 الحق وما يبذئ الباطل وما يعيد قل ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب